رحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد أحبة في الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قصة اليوم سمعتها من رجل فاضل رحمه الله ورحمة واسعة كان رئيسا لأحد أو المحاكم في مصر قال أنني كنت وكيلا للنيابة في أربعينيات القرن الماضي فعرضت عليه قضية عجيبة هذه القضية عرضت عليه مرة أخرى يوقع عليها بعد تقريبا ثلاثين سنة من يعني وهو وكيل للنائب العام وعرضت عليه بعد عشرات السنين وهو تقريبا رئيس محكمة بنفس الأش يعني يعني الشخص تذكره هو تذكر قصته أحد الأطراف يعني هذه القصة بإجاز أخوان أخ يعمل عامل بسيط في أحد الوزارات براتب قليل جدا والأخ الثاني يعمله أعمال حرة يبيع ويشتري ولكن لنا الاثنين من محدود الدخل أو فقراء شبه معدمين ولكنهم يحبون العمل المهم ورث عن أبيهما قطعة أرض صغيرة جدا ثلاثة قراريط أو أربعة قراريط القيراط عبارة عن 375 متر مربع يعني الأربع قراريط يعني متع ألف متر هذا يعني تقريبا يعني أو ألف وخمسمائة متر يعني ربع فدان يعني الفدان معروف أربعة تلاف ومتين متر مربع ربما داني عن الف متر تقريبا ألف وخمسين متر فقام ببيع هذه الارض قطعه الارض فاخذ منها تقريبا مبلغ بسيط جدا يعني مبلغ بسيط يعني ليس مئات الجنهات يعني فقال الاخ الذي يعمل عملا حرا لاخيه ماذا تصنع بالمبلغ الذي اخذته قال اشر علي قال ما رأيك أن تعطيني هذا المبلغ ونحن نتاجر فيه والتجارة تسعة وعشر الرزق في التجارة فاقتنع الأخ بفكرة أخي وأعطاه المبلغ كان بدأ الأخ يعمل او الاستخراب الإنجليزي أو ما يسمى في قتب التاريخ عندنا الاستعمار معنا الاستعمار من العمران والعمار والذي انشاكم من الارض واستعماركم فيها هي موجود الانجليز في مصر فبدأ يتاجر في الحديد الخردة اللي هي بقايا المصانع بقايا الورش التي تعمل في الحدادة وفي التصنيع. ياخذ من هنا ويتاجر يعني فتح عليه بمبالغ طائلة اضعاف اضعاف رأس المال المشترى به بدأت الموضوع يعني يعرفه في السوق بايعا وشراءا فجاء لاخيه الموظف وقال له الحقيقة انا لا اريد هذه الشركة بيني وبينك بدون مقدمات انا اريد ان اعيد ايديك المبلغ الذي دفعته لي قالوا لكنه بلغني ان و... يعني لكنني بلغني ان الحمد لله الارباح طائلة اصبحت تدخل في الالف والالفين لا و... لا لا لا تسمح كلام الناس فقال له والله لا انا اريد ان تنفض الشرك الاخ الحقيقة عزيز النفس قال لي اخي انا لا طالما انت نيتك اصبحت غير صافية انا اصلا اعتبر انني لم ارث من ابي شيئا خلاص انت حر في يعني خذ المال كله دارت الايام وتعاقبت السنون عشر سنوات عشرين سنة ثلاثين سنة اصبح الرجل الذي يتاجر في الحديد الخرد اصبح رجل يشار اليه بالبنان كاحد رجال الاعمال الكبار في مصر واصبح عنده يعني الملايين اصبح من اصحاب الملايين له ابناء اربعة ذهب وسفر كل واحد منهم الى بلد اوروبي او امريكي يعني يكمل دراسته او دراسة العليا دراسات العليا في له لكن سبحان الله كان يشترط عليهم شرطا انه لا بد من تجمعهم جميعا في وقفة عيد الاضحى ليحضروا معه العيد وقضيه الذبح الاضحية والافطار معه ومع امهم لا بد من هذا الامر لا, لا. لا محيصة من هذا فكانوا يأتوا كل سنة لزيارة ابيهم و... سواء... حتى لما يعني تخرجوا من ال... انه الدراسة وفي يوم من الايام في يوم عيد ويجلسون في الفيلا الفخمة او الضخمة او الفسيحة في غرفة الطعام و هذه الفيلا يعني بناها الرجل يعني على عينه اذا بسقف غرفة الماء المائدة غرفة اللي فيها الصفرة يعني سبحان الله يسقط السقف بقدر الله على الاب والام والاولاد الاربعه ما ورث الملايين وهي ويكات رقم ضخم جدا الا اخوه الذي تركه هذا الاخ الطماء من سنوات طويلة واراد أن يأكل حقه. وسبحان الله عظيم القاضي او وكيل النائب العام هذا كان قاضيا كبيرا و... الله سبحان... يعني تذكر الاسم لأنه كان اسم له يعني شهرة مميزة جدا فسبحان الله تذكر قصة واسترجعها المهم ما الذي نستفيده من هذه القصة المال الحرام لا ينفع والإنسان الطماع انما إنسان يحفر قبر مبادئه بيده الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى هو مسير الكون وليس ذكائك ولا فطنتك ولا ضحكك على الناس تحت أي عنوان الأمر الآخر الناس تعيش بالمبادئ والقيم ويجب أن يكون الإنسان صاحب مبادئ وقيم والإنسان الذي يترك شيئا لله لا بد أن الله يعوضه خيرا منه ولقد رأيت هذا كثيرا في حياة الخاصة وحياة العامة وحياة الناس من ترك شيئا لله أعوضه الله خيرا منه أحبتي في الله اياك والطمع فإن الطمع يودي بما جمع الطمع عند الإنسان يودي بما يجمع ويهلك الطمعون والطمعون في أموال الناس وفي حقوق الناس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم موقفين عند حدود الله ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا رزقا حلالا ويبارك لنا فيه وإن كان قليلا وأن يطرد عنا وعنكم الحرام ويصرفه عنا ويصرفنا عن حتى وإن كان كثيرا شكر الله لكم حسن انصاتكم ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه لا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته